يخْرِرجَكُم منِنَ الظّلُماتِ إلَ النُور وَإِن اللهه بِكُم رَأُوفُ الرَّحيِيم وَما لكُم أَلا تُم فقُ فيِي سَبيل اللههِ وَلِلهِ مِراف السماواتِ والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أَعْظَمُ درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 فانظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى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 اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة وَمَغْفَِةُ مِنَ اللهَّهِ وَرِضوان وَم الحياةُ الدُّنْييا إِلاا مَتاع الغُرور سابقُ إِ مَغْفَِةٍ مِ رَبِّكُمْ وَجََّة عرضُهَا وَجََّة عرضُهَا كَررض السماءِ وَالْأَرضِ وَوعدت وَوعِدت للَِّذنَ آمنُوا بالِلهِ ورسله ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَاَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ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 لَقومُمَ الناسَّاسُ بِالْقِصْطَ وَأَنزَلنَّ الحَدييدَ فِي بَأسُ شَديدُ وَمَ نافِع لَِّاسِ وَالْيعلَمَ اللهَّ وَلعلَمَ اللهَّهُ مَ صُرُهُ وَرسُ لَهُ بِالغَييب إِ اللهَّهَ وَلَ قَدَ أَرسل النَّالوحَ وَإبِرهِمَ وَجَعَنا فِي ذُرِّيَةِهِ مَن نُبُوَةَ وَالكِتابَاب فَمِنْهُم مُهتَدَ وَكَثير مِنْهُم فَاسِقُون ثمُ قََّينَا عَى آثَارِهِم بِرسُلِنَا وَقََّينَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدِعُوها مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ أِرْضِ الدُّنْيَا لِلَّهِ فَمَا